mo ya tala watto watto watto watto watto watto kun anti test jamala watto watto watto watto kun anti test jamala la la la la la la la la la Takabeluhum, and I sul a stuck a little home Elima akoonu ana jo al mala kay nazada jamala jawharuna fī قلتت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر السلام عليكم أنا حمود الخضر إذا عجبكم الفيديو تعرفوني ما تتسوون سبسكرايب لايك شير وتشرف تواصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي ففيك